الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ران إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أن يعين بعض رحمه الله تعالى ما جا وح قيد بابي في قراءة قله والله <سؤال> أحد قله والله أحد أخرمتذا وحيي قو مية وت الذي دي الملكلولا صخرمت حي قويم آ فضائرة ووببي الله أي ما ورد من الأجل المخصوص في قراتهابلصورة وية سورتين وحي أجلي وحاول ينفس صورة خاصة قولي وحاول صورة وحدثني يحيى عن مالك على عبد الرحام عبد الله بن عبي سعى سعى تعالى سعيد الخضرية أنه صمع ومغل رجلا ويقرأ واخره يقول هو الله أحد يردد بها قوة العلي فلما أصبح مرخوة بريس غداوك الله إلى رسول الله رسولك الله الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ كَثِيرٍ شَغَلَهُ إِسْغَوَ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ مِنْ كَوَّاحُودَ يَتَقَالُ لَهُ هَيْسَ وَيَرَى سَرِي يَتَقَالُ لَهُ شَغَوَ يَرَى سَرِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي لَهُ مَا قَدَّرَ نَصِيٌّ نَفْتَيدُ بِيَدِ قَاعِدِ سَايَ كُنْتُ قَبْلِي إِنَّهَا سُورَةُ دُرٍّ لَا تَعْدِلُ وَيُرْدِغَنْتَ إِنَّهَا سُورَةُ القران قد صدح مرارًا وتكرارًا طبقت بشكل يتعلق حق الفضاءه معناه انه ما هو قران كعلى القراءه سي كغا هو حق ثوابك يا اجرك اللي له هذليا واي و من قال حدثني عن مالك بن عبد الله ابن عبد الرحمن العبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حري مولى ال زيد زيد بن مرخس حبيب بن الخطاب وخصويه مولى آل زيد والخطاب زيد والخطاب ورخص حويه آل كيسي قراوديسي ابو كي مرخص حريه بو هاي انه قال وحويري طلعت والمغله ابو هريره بكليرا يقبل يسق اولا مقله اقبل سوان سو قادري مع رسول الله رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم اه فصبيع وحو مقله رجل لله يقرى يقول هو الله واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحي لي وجبت وواجبتي فاستوا وجبي ماذا يا رسول الله أي ماذا وجب له يا رسول الله بحق واجب رسولي الى الله يوم وجبت ذاتي فقال روحنا جلل تجل واجبتي فقال ابو هريره اوحي لي فاردت حضاري الاذهب الى تليه حقيسه فبشرها رب بشاري ثم فرقت وحصن ثم اي يفوت ريريغاتو الغداء وصبح يف... اي يفوت ريريغاتو الغداء الصبح مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فضلي ياد صلى الله عليه وسلم تاس عملها سحويان ان تعب صدئ فاثرت الغداء صباحه وخليته ثاني سي من الدور بدي مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه فبذذهبت وادري إلى رجلي من حقيسي مارو كاي فوجدتو وخر فوجدتو وخر ذهب يسوتري زعنا واحد اوغادisago otagay marka wa waay macda wa لي عن مالك عن شهاب الزهري عن حبيب بن عبد الرحمن بن الله بن عوف انه اخبره وخربي ان قل هو الله احد تعدل الى ورتقانت سوره سلقه قرانه قران قدح ميل وأن التوارغ الذي بيده الملك صورة التوارغ تجادل إليك الدواريس عن صاحبها صاحبك إليك الدواريس عن ميامنا هو يدفى ربنا الله مرفوح وقصه عراري إن مركز حويا أي أشفع عقا ديسه وإلى أدوه ديسه إلى أي جلدك القليسه صورة التوارغ الذي بيده طاب ما جاء وحكم انبو بابي في ذكر الله لا يذكر ذي ستوارك وتعالى ذكر الثواب كي سيفضل ذي سوي حقص على وراءه يحيى بائي وارغمي عن مالك رسومي مولى أبي بكر عنبي صالح السمان عنبي صالح السمان عنبي اخرى رتعنا رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال على وحبري ما قال قف من لا إله إلا الله وحضره لا شريكا له له الملك و له على كل شيء قدير في يوم المال قفت سيدا إلى مئة مرغة بقل جهر كان بحوصنات له يساقى عدل عشر, عشر رقاب طوال مركز حوية الضوامض حيث انت وضعه لك و كنت بدلا هو لو قرية مئة حصنة بقل حصنة لو قرية و محيط لك تقترية عن حقيسة مئة سيئة بقل سيئة وكان له وحيوها نسا حرزا حرزا حرزا حرزا من الشيطان الشيطان الحديثة يوم همان ذلك كأسه حتى ينصر الله قلب يصره ولم يأتي أحد غفران لمئما بأفضل وحكفر لبلن مما يجاو لي من جهد السقن إلا أحد غفر ميانه وفقو عمل عمل فلي أكثر انكبرا من ذلك أنت انكبرا عمل فلي وايه حديث البخاري وصل الله عن مالك عن صمي مولى ابي بكر العربي صالح الصمان عربي فراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحب من على قفيره سبحان الله وبحمده في يوم مار 100 مرقه البقل دي القف قس يرا خطط عنه ولقى تترتي خطا ياهو قصفيا الفيسه كان ذهباه مثل الزبد البحري بد حور كده هلكات حدثي ابو خالد بن الله ايصا سارد مالك يحيى بن عن مالك بو كورمي عربي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك واير وهذا وي... ابو داوود كان قورنسه ماركاس حاول يما حاجب سليمان اها واشمانكي ورغم... شنو هاداي كا دغانت هي وي... وايه <ت>... عن أبي هريرة أنه قال وحوري عطاب يزيد اللي في المذني الشامي شام بودقنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري أنه قال وحوري من صبح قصة أتصبح صدر دور كل, كل صلاة صلاة قداشين 33 صدحية صدر وكبر تكبير صدر 33 صدحية صدر وحمد إلهكم مهرية 33 صدحية صدر وختم المئه بقل كل ميسره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقل كل انت قر ميسره وقصروا على دعايا ولو كانت هاها الذنوبته مثل الزبد البحري فضحور كده احلق <تصفيق> بحلقه انا الخليم عبد البر الحين والله تعالى حديث واحد و ظاهر وموقوف هي هو ابي هريره <تصفيق> الإمام عبدالله رحيمه الله تعالى وحليه في التمهيد حديث في الموقوف في الموضع كانوك له لغمات المام كذا الموقوف صابت وحيث هاي الإمام لا عاصوك له رأيه يمرك إستهاد لغمات هو حديث مرفوع وصحيحة لم يركسه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من حديث وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر العاص وكعب بن عجرته وغيرهم إمام الصيقين وختل ما بي بتنفس شرح تنوير الحوالك اللي يقال له عضوه يصديري الله مستعال وحدث ليحيا عن مالك عبارات ابن سياد أنس عظم صييم أنه صمعه ومغلا يقول سواله في الباقيات الصالحات باقيات, باقيات الصالحات لإقراق الأوحل والباقيات الصالحات خير عند ربك سواء من سؤالها النورة الباقيات الصالحات لا سواء بحي إنها إيض باقياته. وقول العبد يضعك هذا الفيسى ورنيه الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إياه وحدث لي عن ما يحيى عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال وحويلي قال أبو الدول بلاو حويلي فلا أخبركم إذنك ورغمى بخير أعماركم أعماشين وحاووا خير بلا وارفعها وصر ريسة في درجاتكم درجاتينة وإذكاها أغطى عند مليككم وقر في جنة أكتسة وخير لكم إذنك خير بلا من إعطاء الذهب ذهبكم بحنتيسة والورقي يا خير البلاد حلت هذا وخير لكم بذلك خير بلاد الان تلقون لكم لذيذ قد وجكم عدويل فتقدروا وتقدروا عليه اعناقكم قرتدي تسنكودا ويضرب يونا اجراعان اعناقكم قرتيل يتمكن اروحنا براها مره وحي النبي الله عليه وسلم ذكر الله تعالى تراه الذكر اللي يسويها حافظ لحد الوفى عسقلان رحمه الله تعالى في فتح الدار وحوتم ماي الذكر الغلي ولو الذكر الجامع الكامل ويا هي ذكر اللسان يذكر القلب لما سوغليه وذكر القلب وسيله الشكر واكله حمد ربي اله سبحانه وتعالى سوكل هذا وحويا قلبي اكو هي وهذا لا يعدل شيء انتا وحبش ما على مجره وفضل الجهاد وغيره انما هو بالنسبه لذكر اللسان وجرغه وحويري وحويا فضل الجهاد يوحيه الله بيدك ومرقى الله فيديو عرب كمحوية الذكر قيسة ولذلك مرقى السحوية ولمانا القاني هو حؤاد التلمامي وقال مرقى ان لي المرقى السحوية قال بذكره منه كي قدية يكي عرب كلا يسوي نصاشا لليو وذلك مرقى السحوية إنه يجيني مرقى السحوية ضيعته كدعة من العمود الويل علمي قبلنا المرقى اذ بابا عمر ياكميد ضيعي ويلي وصافت وحايه ذكري لله بان كم مشغولي وديسك يا وسيطك يا بسيطك حس قططه ساويلي وديس ودي بسيطك وسيطك في فرنسا وحا كلوا تلمامه مرخي ضله العلماء عارفين تي وهذا الخطير جدا هو فوق قفل يا شيخ وعول قالوا لها ويا إلهي سبحانه وتعالى جيد ليسا يرئي اللوبه وحاوه يوم لألوبه يا أبوه وفأسك بيد ما وليما ترأو كينا ولو خطرت ولو خطر لي في سواك إرادة على خاطر سحوان حكمت بردتي حيث يحدي أي مركز وحاوه يقول صوت لهذا مارسا وحاوه يحاوه يحاوه يحاوه يحاوه يحاوه يحاوه يحاوه يحاوه سهو بهاي على لا حداي دونته عالمهيده وخر كرو وهذا الغلو هو كجرا غلو هذا الكاسي وري با كجرا سيد علي ابن بيرون المغربي واسانوا حله شيخي انوا هامر كانو كتصدق فيه الشيخ على واد الوردجلي الحموي وخر هذا الكاسي من مفتي ا ومدردسه كدبنا و ذكر بركه وحوايا الشيخ على واد الحموي ومفتي علي بن ميرون المغربي ميدو وديده انو خريبه ذكر انكم اشكون سرا وييره مرخاسا وحاولت تجيه شعل الضريو وحيناي مرخاس حويا ورشيخي اللي ايو حويا هلي شيخي دك هو اخريه هو هلي وديده يرايه كدين مرخاس حويا ها وخلوديده دك انو انفعو قديم ليمشي وحا او علي بن ميرون كالمغرب منك وكيري الذكري بواقع الأخرين أنا قرآنك أخرين يا قرآنك الذكري بكميديا <متحدث> موتاك <متحدث> قرآنك إنه هو الديني شبك يا أحي لاهين إنه الزنديق ومنك هو زنديق يمنع من تلاوة القرآن قرآنك التلاويني يسوديه إياه يحجي إلا بي لاهين مرقى سوحاد عليه منك يضمه باوفا صحيح بي لاهين مرق ووفا صحيح يكذبوا مصحف كمرقوا كلاف ربع فطوحات بأوفره بي فتوحات الإلهية وفرنية الإلهية لأنك علي بأنه مينوك ما هو حييري قلت أن أقول لك شيخ علي الحموية قلت أن أقول لك قرآن قلت لك وقلت أن أقول لك إنه مرخص ذكر الإله هم تكفه واتانه به قرآن قلت لك مرخص أول بعد حكم الجنة الذكر القرآن كافض لك بعد ذلك أفضل الذكر واضحي قرآن قريمته وقد انك مركضون حيامسين من ذكر لكه وكفر لبنان انه جنهوا حيامسين قال سياد بن أبي سياد الحيري وقال عبد الرحمن بن حيري بن عاد بن جبل الحيري ما عمل ابن آدم إن آدم ما عمل الفلو من عمل عمل عمل, عمل قو أن جاء لو قرغ جب أن جاء من له يسقه من عذاب الله عذاب كإلهي من ذكر الله ذكر الله وقفكم ما عمل فله عمل أقمر كابدنادي بذن ذكر الالهي حديث يوم واحد مدائم وموقوفي ومدرده أفضل زوجه لكن عندما تلميذ بصوره في كتاب الدعوة يستقع مرفوعة إبن ماجهة وصوره في كتاب الأذب بابه فضل الذكر يستقع مرفوعة وحدثني عن مالك عبد عمر عبد الله المجبل العلي بن يحياء الزرطي مكوني ألي بن يحيى بن خلاد بن الغافع بن مالك بن عجلان الزرق في الليناها وكان من سقار التابعين تابعين ذي رلبوا كمدها ومات السنة 127 من الهجرة سمد بقلي لو أعطني التطور في جنة النبي قال أبيه أبي مكودي يحيى أبي يحيى الرفاعة من الغافع كله حاله يوم ماله وسل الكويتك الله وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه كلا شيسا فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه مركه قرب على الرأس المدف…)� إلى الركعة القوعد وقال وإلي صمع الله لمن حمده قال الرجل وراءه كلا شيسا ربنا ولك الحمد حمدا جدا طيما مباركا فيه فلما انصرف مركه كبحي رسول الله رسول كلاه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قالوا خير مر المتكلم ورخي هذ لاي عارف ما دو ندهوي فقال الرجل ان شيوخ يري يا رسول الله رسولك الى يوم فقال رسول الله يا رسولك الى وخر صلى الله عليه وسلم لقد رايت ورخي 33 بركه نور يصد الملائكه او يتديرونها ابر سميه ايهم كوج يكتبه للقري اول مرخص حويا مرغوريسا او ادرس ايهم فوق يكتبه لك كلمات قريه كلمات قويه حمد كثيرا طيبا مباركا فيه او ادرس اولا بمعنى ايهم يكتبه له اول اول تلك العظمه بخاري رسال ساري محوي في كتاب الاذان باب مناجا وحكي باب يحيى في الدعاء يدعى وحكي واحد بسلي يحيى او وحوا ويا الى الله سبحانه وتعالى بركه الديسي اي وحباب ويدينسه ويدينتاس وا دخي تمر الى هذا الامر ان الله سبحانه وتعالى استغفر ربنا لا تؤاخذنا ان نسر وخذنا يا حمض قوم الى حي الى الامر الى الامر يا ما حقه امر, أمر, أمر الدعاء وفي التساوي فرق ما سوقع ساحب راق السعود في ألفية ساسو رجل وحدثني يحيى عن مالك العربي زلال عبد الله من ذكوال اللعرج عبد الرحمن الثلز على الهرارة رضي الله تعالى عنه على لكل النبي نبيك الصباح والصلاة دعوة دعوة الصلاة يدعو بها وخذ عيسه فأريد وحندوني أن أخطبها إلى مكيديو دعوتي دعوة شفاعة إرقائنا ونقطة لأمتي أم الضيذة في الآخرة آخر وحدثني ما أحيقه وإحيامه عن مالك عن يحيامه صعيد بلغ بلغه وحسوقه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له يدعوك في دعيسة فيقول حرجري اللهم فارغ الإسباحي الله وابن قد لاعيه وجاعل الليل هبينك الله كي يلي سكرا حسلوري. الله اخ ديالو اي يشكر فيه حس اللوريلا دحدغيو لوغو حسنايو والشمس عاداي دي والقمر دي حنا اصبار حسابي الي وهو حول لوغو حساب شريه وذا ضيحه برغو يرتا يا بشو وايلتا برغو سيدا يا بشو وايلتا و هو يا عادد سداس هي صنضها هي بلها لوغو سلاح المقرآن كل الذي دعو الشمس ضياء والقمرة نورا وقدره منازل لتعلم عدد السرين والحسابة ويسلها سويا اغضي الله وحكوذ عني حبيقة الدين الدينة الهيكوذ واغنيني من الفقر اله هو الفقر للمركز صحيحك كافي من آلمك تقول سليبي يسا اي الخطوبة وحوية لغمية الظاهر وكاد ضريمة نفكى لديك عمائيه الحمودي وحوال ما يسوح كواه يوم مودي هذا يقول لك جدا من عالمك لا يروح الحمودي إنه يسوح كواه يوم وقتين كيف تفعل معي يا مركب لكن إلهي يقولون هو إلهي ورخال الجريح هذا ما ذاته إرضاء بني آدم ليس بملك صمت لا يمكن إرضاء بني آدم ليس بملك وحال هنا نبع يسجل ويجب أن يكون الضمال أثناء في درجة الأرض الأمر who shall make till the stage of the ceiling أعتقد أن The live verw severation لا أعتقد أننا أرى descend好的 سنة واشن του lineman ماrawdعвержا만 pues الحاجةıy منه وطن ف îيそれoff و accur to the ceiling ما أنه самые خلفي وvit Engineering عين مجاهدين ف تر Commander وتفقدs وعطة الأمر أ harbor come to myr zeal قياて و له ya kiwira laa fuule oday geedi abi wa fuule or qasay qolo kala siimare raasay xalow rooyn nahareyslaa in wi siira runka sacuud isagu fuushay dabeerka hadda ayso kiirawa fuule qolo kala siimare or qasay waxa lay qoladi على الأصف shaacir khigawi qisi toosna wadaxsuusto shaacirka khigawi qisi toosna wadaxsuustay nin shaacir ah wuxuu wuxuu gabaygu soo tiriyay gabayga maali shaadasi xusuusta wuxu bar soo tiriyay wuxuu yidhi hadii aad ma leesh ha leesh rahay aan ilaaho madabka xarifiydo sheeko waxa lay oran buu yidhi gureedka dabiis oo khamriya bal فح divided sich wild out with so many of us was one of the ones that person really because of the only meaning of Donald Trump was another probate that we had as much as we could be and any we have the same we have Sad-事情 not true but also we have His heaven is not a matter of information He's talking about it He can كنت يسمى هذا نهاية مرخة chegية كنت علىقل إلى بينما ب czego program فقل ن worries ل ini ensayang جبة are not only between them, Kalau is not. Twa karmer karmer or shafi are not a we Ma Then the days we are not��� strat with the signa Turn alt aside Because muslim And let استغفر الله عاصه ولا مهدي كره باي قلبها يا وحصوره قلب ما هو اللي قبل ما تاس وحرام ويا اي مرقه تاس و حرام وما بلاره هي تاس ما يمر خديه وحي قبان حرمه ما لها باي قبان حرمه ما لها باي قبان شافعيه برطه اهل خصوصيه راحو شيغي يادنا بدل يرا هداك راحي يادنا ساسال يود بويل حضرنا منكم به الى روو محدثين تمنهم كو غعط قرا هنا مجسل على اورن بويل الى يج سبحان وتعالى الصوره ويرا طاغي اورن من الصل الناس يصلم عذب في شو ده قصه اللي بديه مجر الى القديس اللي وليه عشان لو بكر بيس الحلقه الاغى دروس الاخيره اا و ترى ما له وحا ويا دفو و خنا سو غاناه لا شطرمه تحديده رقم 213 وحا كوا و رقم 60 يهدرا صاحبتو رسيده يري من كذبي ومن زور حن اصبي وباذري بصبرائي وحيدي وحالله واحد دوتو اسكبه ابو رضي حقدريه بهتاره وحضرتي اسكبه انا من القاضي بس مغرويا على حاليا تفيدوا بدغله ابو شي مخليا لكن هو تغرويا ابو زي وزي تغروي حباو حداا وبصري ارى جي له يقول راخي وقوتي وقوته وديري له يقول راخي في سمي اللي قو دالع لاهي هذا بده قوه منك يا ارغا يا حوجا انت بدك له اكرسي يديك وهاي له صالح لا افر قيبو بافق لي لو استقبلني وحالله يستعمل كو ميناهل و سنة مركة فقري للكو حالله يستعمل كو ميناهل و قفك مركة سحوية اللهم سعى باهدة حيثة ضدك أمعان خيئة بميسة و ديبنا قالوا لكم لم يستعملوا لهم هي بها طيس و ما لما يا أيها الله سأنتم الفقراء إلى الله فقري عاما مركة الجنة باه عاما فقري للبان و قفك عندنا المقتنيات وخصوصا اود حيسه مرخاص خويان اا وحقوق الله حيسه وكله اقراق للفقراء الذيره احصر اا هي من الصدقات للفقراء ليس السحاب هو الفقر النفسي وياه هو وحويا اا اوسكا ان الربي رحم يرى على اارض لا تحييها وحوايها كم غنيت اعترف انا بالفقر الى الله سبحانه وتعالى واكلو بهايه وحدثني عن مالك زلال أبي زلال من عبد الله بن ذكوان العراج اسمه عبد الله الحامل عربي وغيرتان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحول الله يقول أحدكم يتكيون ورن إذا دعاهم رخوا دعاهم سريهم اللهم لي انشيطه إلى أضاد وضعيد منه سايون ورن لكن اللهم انحمل يشيطه إلى أضاد وضعيد سايون ورن ليعز من, من مسألته مريل حقه عن صده فإنه لا مكرها له حذ قسمك الله سبحانه وتعالى الله وحكو حرص يوح لم يله سبحانه وتعالى مجد وإذا مخانه حقصه فإنه لا مستكرها له وإنه سبحانه وتعالى إله فعل كو قسمك إله سبحانه وتعالى وحدثني عمالك عن شهاب الزهري حلمي عبيد مولى إبن أزهر عن أبي هريرة تعالى الله صلى الله عليه وسلم قالوا محوري يستجاب ولا أجيب لي أحد كمين كمين كمينة لا لم يعجل التون الدكدق أو دكدق أسوا محي فيقوله حورني قد دعوت ولاهي معبره فلم يستجب لي وحدث لي معجيب وحدثني عن مالك عم شهام الزهوري عن عبد الله الأغري عن بي سرعة عبد الحام العوف عن بي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الحوري ينزل ربنا ربنا يا سودك سبارك وتعالى كل الليلة غاليه القصه الى الصبايدي يا سلام على الود يا دا حين يبقى مرخره سوس الليل الاخر هذيك الصدح ميلود والله من ميلود الصدح ميلود والله ما بيرضيش وحا صدح ميلود والله ما ميلود حبيبك مرخا سوا وياه اي, حلو... أي يقول الله يبحورا يدعو لي يا إبريا وفأستجيب الله عن الجيمة من يسأل لي يا ويدي سريا فأغنيه وأنسيه من يستغفر لي هذا منه في ويدي سريا فأغفر الله أن أرد منه فمخارب اسم أحديثك صوات صاري أو التنمي له صوات صاري أي بل بل كم قوي صوات صاري وحما شكو يألون من الشيء لأحنا كنت يبينه وحناك النقصة يبينه نزوق كنواكو الله عنه سبحانه وتعالى ونزوق النزول يليق بجلاله يستغلون أنت قال لبعض مبارك فوري يتوقف يسلونه يقال له تحفة الأحوالي يشرح الجامعي التربذي ربقاني رحمه الله تعالى وحولي تتكو صدح قيمات باللغضين قيب حيث سبعين بويري وحاولي أحاديث من قبل يدبه ويديدين بويري ويغدين وي وحاولي ويطعليين قيموا حيث سبعين ويمرخص حاولي تأويليين قيموا حاولي وابو شبيهو إله المخلوقات يسكو ابي يراهم وصدح ذا القول ابو الشيخ وحوري باطل بي كسغي هيت جمهور السلف يا سلف صار لوحي قبان وإله سبح رسولا يليق بجلاله هو اياه سلع صار الصحه السلف عن الصحبه يري سلع ابن فته يلعب الامام يا شمس الحق عبد العظيم الابادي يصور كتاب رساله المعبود في شرح السنن لابن داوود نرغى صور كورمي سدا سوكاله قضافه اسقرنا كذلك الباب العيري مرخو ثور البخاري في صحعه سعوده القارلو يقاله في شرح عند في شرح صحيح البخاري اسس على سوكلافي وكذلك الباب ابن عبد الدر استنا تمهيد كاستشارته مرخو شرحي ثور اسس على سوكلافي باب الصيودي خوير خويري بارحيلي اي ري مركة واسلة أسوية مردول لكي محصبا يساد دعانا ومتعد كفا يديسته يسوين وحدثني عن مالك أيحي ابن سعيد الإنسان أي مرد السلف من أصلافه إمام الشافع رحمه الله تعالى إمام مالك قبل مواصفكم الله أحمد محمد ورحمة الله سحوه متأخرين تردن باري ثويك أم عيشة ربي الله وطلع عنها أم المؤمنة بركة وايها عن أي حيامل سعيد القبرة عن محمد مرهيم الحارث التيمية أن عيشة أم المؤمنة قال بحيتري كنت وحالا نايمة من هردة بلاي جمد السلسل عسل رسول حب العيسى فقفت سواواي من الليلة هملكي ولمستوا تطعبتي بيدق عن حيث أخوطي فهو بعطه أنه يدق عن سيده على قدميه لما دي سجل مدود وهو سادسه يسوي سجلسا لأنه يقول عليه معنا قلوبه يملكه وعندما سواته السيد لأنه يقول عليه سيده لساسا وطعا فتاقه عن سيده يقف عنه فعند سيده يقول على المركز على عشرة لكي سيسوي سجلسا سجل. الله أكبر وياهي يقول سغلا اعوذ بمن جليه هو ساجد وسجود سيلاه يقول, يقول له ياهي اعوذ بالله ومن جليه تري ذاكرن لقشاقه ليس خطيك عرادان قلهو كبجليه اه اعوذ بالله وحض جليه تري ذاكرن لقشاقه ليس خطيك عرادان قلهو كبجليه ورد على فاتق مشيت هذه عافاتك للعقوبه فيها أرانكم من قال إياه إبقاط صالة دائما كما قال إياه وحيلا معلتها لا منجأ ولا منجأ إلا إليه ما الذي قلت بادي كنا منجقته ما الذي قلت بادي كنا منجقته إلا حق يسموه أعوى بك هذه أمين قال إياه من حقائرك أمين قال لا أحسين مكروه فلا أن أمان عليك أن تشاغ عن أمانه أنت أضو إله يوم كما سنباطي أصليت أمانتي على أن نفسك <تصفيق> وحدثني عن عن زياد بن أبي زياد أطلح بن عبيد الله بن كريز أطلح بن عبيد الله بن كريز ال... ويهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري أفضل الدعاء دعوه وغفا من الدعاء يوم عرفة مالك عرف مرفة سحولي عن دعاء ذئذن وأفضل ما شيك وغفا من وقومت على وقومت قولي لا عريقه والنبيون أبديدي من قبل عريقه دهره لا إله إلا الله وإي محدود لا شريكا له حديث تلمذ وصور يصور مرفوع من الحديث عمر الشعيم العربي عن جده في كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة وقصة ورهبي في جامعين وبه قال وحدثني عن مالك العربي الزبير المكي عده وسلم كيساق اليماني من عبد الله بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم لبغو رجلي هذا دعاء على اليد كذا يعلمون صبره صور الصوره صوره دعاء في القران قران قصير يقولوا حول رجلي اللهم لا الله حول لي ارجو اعوذ بمن جليه هيك هذا من عذاب جهنم هذا من جهنم لا كان من وأعوذ بك لوانكم ينقلي من فترة المصيح الدجالي مصيح ببلناها في تنزيز عموك هم ينقلي وأعوذ بك لوانكم ينقلي من فترة المحيا ورشاك المليون وكام ينقلي ونمات إلا في المريضة حديثك مسلم مع صوصاري في كتاب المساجد وموابع الصلاة أو ما يستعاب منهم في الصلاة وكو صوصاري فرقمك حديثك وحويان صدر يافر تقريبا وياك سعادة ها.. وحدثني يحيى عن ملك العربي زوير البكي مجعيه بزوير البكي محمد بن مسلم بن محمد بن مسلم للبكي على طاوس من كيساق اليمن عبدالله ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم كانوا حيث قاموا إلى الصلاة صلاة الحجر مرقوعة ومطع من جوف الليلة من بركة يقولوا حرجني اللهم لك الحمد إلا ومعرض هذه الصناتي أنت أذو إلاهيو نور الصماوات سويت علي النورية تفتم من جوف الأرض يقولك ولك الحمد معرض هذه الصناتي أنت أذو إلاهيو غيام الصماوات سموهي فاللهي تاغي واتعي يو الأرض يقولك ما الله أتعقل قام لكم ولك الحمد مهد لله ذيكو الصراطي أنت وإلهي رب الصموات سموهي في رب اللهي واتعي والأرض يقولك ويا ومن فيه الله يو يحقون أسوارا أنت الحق ذيكو حق ديكو الحق وحقياً واللقاوة لقلقنا حق وحقياً والجنة تجنرنا حق وحقياً واللالاتنا حق حقياً والصاعة تصاعدنا حق حقياً اللهم لك أسلامت إلى أدنك وقال سمي وبك هذه العامة تكرني وعليك هذه الدشانة توكلت للترسات وإليك حقاوة عرفت وطوبتك عليه وبك هذه أخاة صلتك قد وضيئة وإليك حقاوة حاكمت حكمك رون أسوك عياس الحكمية فاغفرني الهي يقولون لا ما قد عدت أحن المنصري وأخرت يوم وما أخرت معنا وأصررت وما أصررت وما أصررت وحن سريسي وأعلمت وما أعلمت وحن عضيسي أنت هذا الهي إلهي لا إله إله حق له عابده مجره إلا أنت هذا المنوي عليه الخارج يرسل ما صلى الله عليه وسلم حديثه وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وابد الله بن الله بن, بن الله الله بن الله بن, بن الله العور ذو الربو في ديرجلا ذو الربو في جاء ارى و عبد الله بن عمر قالو ييبت في بني معاويه صح في بني معاويه دحدودو ييبت وهي في بني معاويه ابو بني معاويه وقريه قريه وبقرى الانصار ارسالت انصار طوليكوده كبير بحره وبحرت بني بني معاويه الى هايو و ميل برخص حويام عنصار تطيرك من عند القناهية وهي قرية واقربة من قراء العنصاري عنصار قرية كيفية كمدة فقالوا يحولها تدوم القرية وأتولدها هل تدوم من قرية إليسهم حين صلى الله عليه وسلم رسولك لي ماشوك قدتك من مسيديك ومسائكين هلائك كبأ واي فقلت له نعمها وأشهدت له فطعا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله سحوله يا لوترمان النبي صلى الله عليه وسلم أحرى الصلاة على اتماعه واجهدوا الله على اتباعه واصبروا الله على اتباعه بها لكي وجود مدارك بضمها الى اللحية انعوا منه وحويا كبير ذات مسائكة قالوا محمد الناس ما الثلاث صدح لي ما الثلاث التي صدح لها صور دعاو كدعيسي بهن لا يقع فيه مسائك النحديس فقلت وحلا لنعبها قال وحور تصخبل لي بهلا قال يقول سو حور الدعاء الله يظهر عليه عدو الغير بي الله يظهر الهن وقول لي عليه الدشود عدو العدو بالغير يا على ولا يهلكه ولا كهلاجل بالسرير عوار ونكلاجل صمدي عوار صمدي حما لبدا والا سي والدعاء حك لكم دعايس بي الله يجعل ام ليئ باس بينهم دخدودا فبرعها ولوديدي قال وحوري صدقتا رباشا إلا لله قال العمر وحوري يزال الحرد بلكم بزوليه إلى يوم القيامة لا قيامة لقارب لن الله عليه وسلم صلى الله عليه الله أكبر <تصفيق> <ويا. ضيب>. الله الله <تصفيق> آه <تصفيق> <تصفيق> ka hor marxa saxawiya wuxuu ilaahay weydiisa subxaanahu wa ta'ala kumadda muslimiin sa'a inu ilaahay ugu guuleeyo محامر تحول لو الله عليه وسلم ايغا اله لا اسكو درس ايغا كود حتي شيفته كوبيلاتي و حديثه لاسكا بيدلك وحفسغان مرحب اي شيفته كوبيلاتي هذا صمره العرض يا با اسك داعت كلمه دعوه حق هذا قلت ودا الى ان اسكو دا لاقيا فطلبت للشيخ بقول عفيد الله ما هوش اورنج جريش دعوه سنفيه هو قبض الى الا اضلاعها اهل كيربويا جا واحد كوالا مرص امم المسلمين كانوا صوت خير يا اسليده يا صباح باشره تبو حوي بتقول تقرقجرت ليا صباح إذا و هذا مرقس هو يا حد اي سيفتم باللاواته جوكسو ميسو ولك عبد الله له الا يزال الحرج لا يوم القيامه حديثه سوى مرفوعه وصوصه ربه ومسلم في صحيح ابن كوسا صاري الحديث السعدي والقص وصوص صاري باب هلاك هذه الامه بعضهم ببعض يداي بلكي دخل لوجاه الاجي يداي ضبين يداي دبجريس يداي حصو قيسه يداي صاحبنا إلا أسباب لي ليسا طبقا بحالك على أعني إلا أسباب لي ليسا حالك لك على أعني على وحدثني عن مالك عن سيد من الله صلى الله عليه وسلم أنه كاروحا يقول كيرا بي... ما من داعم من بني يا مجلو يلعود عن سري إلا داخل كاروحا ريا بين إحدى الثلاث صدحة ومتكفة إما أن يستجاب الله لأجيب الكو وإما أن يدخل الله كيرا له سنة آخر قيامنا يكفر عنه دم لك الله لا يعقب سوء سعوتيه لا او كانه سبحانه وتعالى ولا اي عقاب فسوء سعوتيها لا او كانه سبحانه وتعالى يا عقاب سوء سعوتيه دور العمل في الدعاء والفروض يجعل الوعر فلو وحدثني عمر الفلك هذا الشيخ ابن فوق كيف هي يعمل يدعوا يعملوا اذا, يعمل إذا الدعاء موقف كنت ادونه وشن سميره يدعيسه وحدثني يحيى عن مالك عبد الله بن ذي الله الرقل وحوري رآني عبد الله بن عمر ما يعرقي ما أنا روى الحالة أنا روى أدعى دعي سريو او أخير شاريو لأصبع عيني اللي مفرد من كل يدي أصبع فرن من كل يدي قعن كسله اللي هره ويديني أنا لا بقع موسعى الله اللي مفرد اللي ماله واي حديث كي سوى مرفوع وحصورها من حديث مديرته من ح... في دمعه وكذلك مرق حبيب بن السيفي سرده واحد ينتلي اعرف اي حير صعيد الانسان ان سعير صعيبا كان حيقول كده ان ترجع لك لا يرفع قلبو قاضي بدعائي بدعائي ولدي ان ترجع وللقا لا يرفع قلبو لو قاضي بدعائي ولديه اللي هي صدع ليس بعد سنه وقال بيدهقع بيديه ليس قرط بن سيف قول كاس وقول او دمع لاذا ف بيديه وياه نحو السماء ماذا حق إذا فرفعهما كرب وقاذب فرفعهما كرب وقاذب الله مستعى عليه التقلام وايه وحدثني عن مالك عن هشام عن عروه عن قال وحر انما انزلت هذه الايه يا درى لصدجي ولا تجعل قرنا مقادم بصلاتك صلاتا دولا ولا تخافت حس راودي بها هنا وابتدي الشرابي بين ذلك هذا حديث السميله والذكر هذه في الدعاء وحق السيده يدعوا والدعاء اق هاوس يقنين هاوس لصديد لعد حات دغو فالدعاء سين استحضر ذكر الاس اها باه هاوس لصدغا الا بدك ان يبدا بيان وحديث عن العباسي في صحيح البخاري كان رفع, الناس كان رفع الصوتي بالذكر بعد أن يصرف الناس من صلاة المكتوبة على عهد رسول الله يسعى صلى الله عليه وسلم ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم وقت الله يقوها وقت القرن لحجر عسقلاني في فنح الباني يقوح صنق لي إمام الشافي عينويري الله عليه وسلم إمام الشافي عينويري رحمه الله تعالى إلهي ورحمه الله هل ما خذلك قلتنا وحاول إليه رماء الشافع رحمه الله تعالى وحاول إليه كأسوال التعليم وكالبريه ونسفنا هذا الشافعي ذي الاهين وإيه في عبارة هيد ايه ايه وإيه قال لي أحيان وحوهيني مسئول مالكما لو يدي عني دبعاي دعا في الصلاة في الصلاة النحلية المكتوبة ويدك فقال يحوه الله بلا سألوات من دعاين الدعاين الدعايته فيها صلاة وَحَدَّثَ لِعَمْ مَلِكَ اللَّهُ بَلَقُوا وَحَسُوا وَقَرْقُوا وَمِنْ بَلَقَاتِهِ مَنْ فَالِدْ وَهِي صَحِيحَةٌ واية استوى حديث مرفوعة وصحيحة للصواء الوري من حديث العباس والحديث حديث والحديث من حديث أبي عبد الرحمن عائش واية فكارو حيقول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم كارو حييدعوك يدعوكي كدعيسا يدكوكي يدعيسو اها فييقولو حرجلي الله ولي سلمك لو فديسليا فعل الخيرات خيرات الى سجليه وترك المنكرات منكرات الى كتبه وحب المساكين مساكيت الى جعلاضه واذا رتب القضونس في الناس دك اا دخودا في صلاته فيترور خلط قضونس فقبل لي اي قاتليك حقا ظيره بفطوري او في ليسي فتخرا واسف في الولي سو غاريبا الى الله يسقي قال ادو خا ردوتا قال لي يا هو شفي الدو ضرب فيت لا يلحس وهي حديثك لو تربي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الناس وحدث لي اربالك الله بلقوا يا مال وحسو غره الرسول صلى الله عليه وسلم قال يريد ما بال داعي دعايت مجد ويرعو ايه ما بال داعي يقب شو ييريه بجرو ويذو وييريه الى حدل هارون الا تلك الاثار لو مثل اجل بل قد تبيعه وصور راعيه وكذلك صور راعيه وطل وجوده المقادرية يا رجل الوليين لا يقص ذلك انك اسكوان نقصابه من وجوده مجلياش وذا شيئه وحبا وما من داعي الدياري ومجلي ينعودك ويري الى بلالته اللو إلا هذيك الذي كان عليهم شيء سبحانيه مثل اوزانه من دبيضه موحلهك لا يقص ذلك انك اسكوان نقصابه من اوزانه من دبيضه شيئه وحدثني اطفالك انه برق وحسوقر قال انا عبد الله بن عمر قال يا الله اجعل لي الهي ديل بالعيبه المتصدير عباد الهيك عصطه وابطك متصدير الهيك عصطه ابا ياشود يوغابياشود وحدثني اطفالك انه برق وحسوقر قال انا لا بدرداك هاي فيقول حرج لا لامت العيون اللي هي ويسح لها وغارت اللجوم حدين ويدعل وأنت الحي الله الله الله الباطحي القيوم التاملين البلد خلق يسره أقباطه إلا حيوم ثلاث ورجل بك عنه صلى الله عليه وسلم عشر قولك اللي شاء الله تعالى باب الله يعني الصلاة بعد الصبح وبعد العصري قولك اللي يوده إن شاء الله تعالى